هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرقون